نسل رب القرآن لنمسك من حد التوبة أنا بسد ديك الشفاء لم تغتشيني لن تغتعيني وترد nine <laughs> of مجددا بكل الأحباء واهلا بكم في غرفتكم ونحن ضيوف عليكم جميعا في بيوتكم وفي أماكن تجمعاتكم موضوعنا اليوم سورة آل عمران وسنرى معا كيف أن هناك اختلافات فيما يسمى بين قوسين قراءات وهي ليست كذلك كما سنرى معا نبدأ بالنصوص القرآنية مباشرة أنتم تعرفون أن القراءة المنتشرة هي القراءة في رواية قص والمنتشرة في ليكة برواية قالون والمنتشرة في المغرب بين قوسين العربي برواية ورش نفتح معا هذا اللينك استحوا معي هذه القراءة التي أمامكم لو تحب تكبر الصورة وستجد في نهاية الصورة أنا واضع خط تحت كلمة وما تفعلوا من خير فلا تكفروا ونستمع إلى قراءة لهذا النص من صورة آل عمران بقراءة قالون للشيخ الحصري والحزيفي اسمعوا وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فلم تكفرون والله عليهم بالمتقين وما تفعلوا من خير فلم طيب ممتاز جدا سمعنا إذن قراءة آه قالون آه افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته اكبر الصورة دايما تحط الماوس على اللينك افتح معي اللينك ده حط الماوس آه على آه الصورة بعدين لما بتفتح قدامك آه ستجد آه يعني زي مربع برتقالي على يمينك اضغط عليه الصورة هتكبر معك وستجد أيضا أسفل الصورة أنا أعمل لك خطين على تفعلوا فلن تكفروه أيضا نفس الفكرة تفعلوا فلن تكفروا تعالوا نشوف مع بعض أيضا قراءة من ورش سمعنا قراءة قالون نسمع الآن قراءة ورش وسمعنا قراءة أه أيضا أه ورش اسمعوا إذن قراءة حفظ وشوفوا الاختلاف مع آآ آآ يعني الواضح وما يفعلوا من غير إذن عندنا هنا قراءة خاطئة هل الشيخ يقرأ خطئة يعني خلينا نسمع الحزيفي أيضا وما يسعل من خير فلن يكتروا وما يسعل من خير فلن يكتروا إذن السؤال من هو المخاطب هنا القرآن يخاطب يخاطب من مرة يخاطب ناس لا وجود لهم ومرة يخاطب ناس موجودين المخاطب حاضر ولا المخاطب غائب بقراءة ورش وقالون وما تفعلوا من خير فلن تكفروا بكلم ناس موجودين حاضرين فالمخاطب ضمير حاضر بينما في حفظ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا فهنا يخاطب أناس ليسوا بموجودين إذن أين حفظت القرآن وأين إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون أين هذه المقولة كلام لكن حينما نأتي إلى الحقيقة نجد غير ذلك تماما كما رأينا طيب ننتقل الى قراءة جديدة وأرجو الإخوة المسلمين اللي معانا من مصر ومن السعودية يتابعوني. افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا الرابط لو سمحت هذا الرابط بقراءة حفظ القرآن المنتشر في مصر ودول الخليج وباكستان وغيرها منها تلك الأماكن وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم نسمع أيضا الشيخ يوسق لنا هذا الكلام وهو يقرأ لنا هذه الجزئية من قراءة حفص الشيخ الحزيفي والحصري فاسمعه وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيه أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الله طيب فيوفهم عليش افتحوا معي أيضا قراءة ورش حتى نكون مغطين الموضوع اه قدامكم قراءة ورش الاخوة اللي في المغرب افتحوا معي قراءة ورش اذا سمعنا فيوفهم نفتح معاً قراءة ورش الأمر يختلف هنا الأمر هنا يختلف نجد شخص آخر يوفي يتكلم عن نفسه وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ مم. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَبْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Istaha Mai, Istaha Mai has a link. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَبْتِيهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِحَاتِ فَنُوَفِّيْهِمُ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْغَالِمِينَ لاحظت المشكلة هنا في هذا النصر يا أخوة مرة نجد إله يتكلم ومرة نجد شخص يتكلم عن الإله فمرة نجد إله القرآن يتكلم ويقول نوفهم هو الذي يتكلم نحن نوفهم ولكن في قراءة حفظ واحد يتكلم عن الله ويقول الله يوفهم أين حفظت القرآن؟ ألم يقول أن هذا القرآن محفوظ في الصدور؟ ألم يقول أن قرآنهم واحد لماذا نجد كل هذا الاختلاف طيب ننتقل إلى كلمة جديدة نفتح معا هذا اللينك كلمة أخرى أنا أضع اللينك مجددا لقراءة حفظ أرجو أن نكون سريعين شوي في فتح اللينكات يا أخوة من الله ورحمة خير مما يجمعون ويقرأ لنا أيضا بعض الشيوخنا مستضيف من النهاردة خلوا بالكم بعض الشيوخ مستضيف من النهاردة مما يجمعون يقرأ لنا الشيخ الحصري والحزيف ما عليش أن أتعبكم النهاردة تفضلوا ولئن في سبيل الله أولو لمغفرة من الله ورحمته خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أمتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن في سبيل الله او مدتم لمغفرة من الله وطحمة خير مما يجمعون طيب افتحوا معي هذا اللينك لقراءة ورش اذا كنا نستمع الى قراءة حفظ نفتح معا قراءة قراءة ورش ونسمع ايضا الشيخ وهو يقرأ لنا من قراءة ورش وقالون اسمعوا وسأضع أيضا سورة قرآن قالون الآن ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لما وفرة من الله ورحمة خير منه لَئِنْ أُقِتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ ۚ إِنَّ مَا تَجْمَعُونَ وَلَئِنْ نُصِرْتُمْ لَيَكُنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ بِرَحْمَةٍ صَيْرُ مِنْ مِمَّا تَجْمَعُونَ ولا لا مش فتحه وضم لا مرة بالياء ومر بالتاء هل هي هل هو يكلم ناس موجودين ويقول لهم تجمعون يا شباب يا جماعه خير مما تجمعون ولا بيتكلم عن ناس لا وجود لهم ضمير غائب مما يجمعون ملاحظين مما يجمعون ولا مما تجمعون أنتم لو النهاردة في ناس موجودين معاك تقول لهم مما تجمعون لكن لو الناس ليسوا موجودين تقول, لهم تقول عنهم مما يجمعون هم وليس أنتم هنا المشكلة القرآن يخاطب من نرى قرآن يخاطب قرآن مصر والسعودية يخاطب الناس لا وجود لهم غير موجودين يعني بينما قرآن ليبيا والمغرب يخاطب ضمير حاضر يتكلم مع ناس موجودين طيب ننتقل إلى كلمة جديدة ولكن خلوا بالكم هذه الكلمة فيها خلال كبير افتحوا معي هذا اللينك الذي أمامكم لو سمحت عايزكم تخلوا بالكم من هذه الكلمة التي أمامكم القرآن الذي أمامكم بقراءة حفظ فنستمع إلى قراءة الشيخ أولا وبعد ذلك نتكلم حتى يكون كلامنا موسق ليس من عندنا لا نؤلف في القرآن لا أعتقد نحن أقوى من ذلك لا نؤلف في القرآن فالقرآن لا يحتاج يعني الذين ألفوا فيه هم المسلمون بأنفسهم ولكن الكارثة هنا أمامنا القرآن نفسه يناقض نفسه إذن اسمعوا كيف يقرأ لنا الشيخ بقراءة حفظ الشيخ الحزيفي والشيخ الحصري اسمعوا هذه الكلمة التي أنا يعني وضعت لكم لها عليها تحتها خطيا ما إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ور را بلَك رَّك يُ تف رَّك بقسةأَ ف مَّ ةس ي بك رَّك بخسةأَ ف يَكْرِتِينَ سَمِعَ بَلَغَتْ إِنْ تَنْزِلُ وَتَقُوا يَأْتُكُمْ آلاف من الملائكة مسوّمين طيب ممتاز خمسة ألاف من الملائكة مسوّ ممتاز خمسة ألاف من الملائكة مسوّمين عارفين اللي بيعمل سمة بيعمل علامة فالملائكة هنا هم الفعلة المسومين خلوا بالكم هذه الكلمة خطيرة لأنها قلبت المعنى بين القرآنين قلبا واضحا الفاعل تغير افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتو يلا يا شباب خليكم سريعين شوية افتحوا معي هذا اللينك الذي أمامكم هذا الرابط هناك كان يقول مسوّمين الموضوع هنا اختلف موضوع اختلف تماما ليس كما يقول مسوّمين ولكن ايه مسوّمين يعني هم الذين تسوّموا وليس هم الذين سوّموا فاهمين المعنى وللا يا شباب لم يعودهم الفعل لكن المفعول بهم اسمعوا الشيخ الآن يغير الفاعل تماما بعد أن كان في قراءة حفظ مسومين يعني هم هم الملائكة الذين سيسوموا سيضعوا العلامة أو لابسين بطريقة معينة معروفين أصبحوا لا هم الذين سيسوموا الآخرين اسمعوا هذه الكارثة في قرآن يقولون انه قران واحد اسمعوا بل ان تصبروا وتتقوا ياتكم من من ذوره هذا يذكم ربكم بخمسه آلاف يُسَمِّعُهُ اَ يَوْمَ يَقُومُ رَبُّكُمُ دُخَانَةً لَّيْسَ يَأْتِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَمُومٌ بَلَى إِن كُنتُمْ بِرؤَتِهَا دي ان في من ري ملائكه كيمتوا امين دي قمت في انا كارثة بكل المقاييس يا أحباء يا مسلمين قرآن يقول أن الملائكة مسومين هم الفعل الذين سيسوموا ويعمم الآخرين وقرآن آخر يختلف تماما ويقول لا الملائكة هم المسومين وليس المسومين بدل مكان الملاك فاعل أصبح مفعول به القرآن كله نزل بدون تنقيط وبدون تشكيل هذه المشكلة كل شكل ونقط حسبها تعالوا إلى كلمات أخرى نفتح معا هذا اللينك الذي أمامنا كل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون قل للذين كفروا ستغلبون وستحشرون وسيقع لنا الشيخ من قراءة حفظ جهنم وبئس كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس بالنهاد كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس فَأَنْتُمْ سَتُغْلَبُونَ وَتَشْقَوْنَ إلى جَهَنَّمَ إِنَّ وَبِئِسَ لَهَا ذَلِكَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتَشْقَوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وبئس طيب افتحوا معي هذا القرآن نجد الموضوع ليس كذلك مختلف افتحوا معي هذا القرآن الذي لو أمامكم لوستو الموضوع مختلف سيغلبون وسيحشرون هذا القرآن برواية الدور عن الكساء ومثله تماما يخطئ أو ربما يكون يعني حفص المخطئ مثله تماما قراءه قالون اسف قراءه حمزه عن خلف وقراءه حمزه عن خلف هي ايضا امامكم نفتحها معا ونسمع الشيخين وهما حفني افتحوا معي ايضا قراءه خلف عن حمزه اذا عندنا قراءه خلف عن حمزه وعندنا قراءة الدوري عن الكساء سيغلبون ويحشرون قراءة خلف عن حمزة, حمزة سيغلبون ويحشرون بينما قراءة حفظ ستغلبون وتحشرون وأنا لا أدري من الذي يلعب في كتاب الله هل لم يقول هذا كتاب الله نسمع أولا الدوري عن الكساء للشيخ عبد الرشيد ان الذين كفروا سنقلبون وجههم الى جهنم وبئس المآب ان الذين كفروا سنقلبون ويجرون الى جهنم وبئس المآب نسلها تماما نسمع قراءة حمزة خلف عن حمزة أيضا القرآن يخطئ فيها كاتب القرآن اسمعوا قل للذين كفروا فيغلبون ويشترون إلى جهنم وبت المهاد قل للذين كفروا فيغلبون ويشترون إلى جهنم وذئت طيب ننتقل إلى كلمة جديدة فيها حرف ضايع وحرف مص صغير يعني حرف كبير وله عمل أيضا افتحوا معي هذا هذا اللينك أمامكم ننتقل الآن إلى كلمة جديدة من قراءة حفص هي أمامكم قراءة حفص يتابعون الإخوة الذين في مصر يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين دعونا نسمع الشيخ وهو يقرأ لنا من قراءة حفص وسارعوا إلى مغفرة qu وَgendَّ fi bu em وَأَ wo وَلَ فيti mi ب kum وَgendَّ fi ما واك والاعوذ عبد للموت تلق ورج الى مغفرة من رب ثم عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وَنَسَأَلُ إِلَى مُغْسِرٍ رَبُّكُمْ وَجَعَلَ سِنَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِبْدَةٌ لِّلْمُسْتَقِيمِ طيب انا وضعت وضعت امامكم اللينك خاص بقراءه ورش او او أين ضاعت اين ضاعت الواو اذا أين ضاعت الواو قالوا لنا هذا الكتاب محفوظ من رب العالمين لا يضيح حرف فكتنا عما أكله أكلته أكله الداجن في رضاعة الكبير الآن أيديكم أيها المسلمون من الذي اكل حرف الواو القرآن الذي بين أيديكم الآن قراءة خلف عن حمزة آسف. قراءة قالون سارع لا توجد الواو بينما رايناها في قراءه حفص موجوده ما الذي يجري ومن الذي يقطع ويبدل ويغير الحروف في كتاب الله وها هي قراءه ورش امامكم ها هي قراءه ورش امامكم افتحوا معي قراءه ورش وبعد ذلك نسمع الشيخ وهو يقرأ دون أي خجل يقرأ دون واو لم يسأل نفسه حينما يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اسمعوا الشيوخ يعني الشيخ الحصري هو نفسه الذي قرأ في مصر ركب الطيارة مشى على ليبيا نسل واو راح على المغرب نسل واو اسمعوا وأطير الله عن رسول لعلكم ترحمون ذِي الْكِتَابِ مُنَذَ نَظَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبْدًا لِّلْمُتَّقِينَ وَأَنَا اللَّهُ أُرْسِلُ سَارِهُ إِلَى مَغْرَبَتِهِ يَغْرُبُ كَمُجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَدَّتْ لِلْمُتَفَرِّجِينَ وَأَعْطِيَهُ رَوْضًا وَسُلَمًا عَن نَّفْسٍ تُرْحَمِ سَارِهُ إِلَى مَغْرَبَتِهِ يَغْرُبُ كَمُجَنَّةٍ عَرْضُهَا لكن عرضها السماوات والأرض أعفتت للمتقين قلتش حاجة أنا من شما اللي بيقوله هو هم الذين يقولون نحن لم نقل شيء طيب تعالوا معا نرى كلمة جديدة افتحوا معي هذا اللينك كلمة جديدة سنجد هنا الضمير ايضا مختلف فمرة يكلم ناس موجودين ومرة يكلم ناس مش موجودين خلونا نسمع الشيخ اولا نسمع الذي يكلم الموجودين الحصري والحذيفي ولا يحتسب من يا مَنْ وَلِلَّهِ نِيُّ وَلْكُتَّمَ مَا تَكُونُ وَالْأَمْرُ سبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما نبثلوا به اليوم القيامة وللسوات والأرض والله بما ونقوم بما تعملون قطين طيب اذا يا اخوه بشكر الاستاذ المحبه يعني تعبها وبتحط اللينكات بتحط النصوص القرانيه عشان تتابعوا طيب افتحوا معي هذه القراءه امامكم بقراءه السوسي عن ابي عمرو هي موجوده امامكم افتحوا وان اعطي للشيخ ليوثق كلامنا وهنا الضمير يختلف كما هو مختلف دائما يعني ومتغير الضمير والله بما يعملون يا رجل اليس من قي... يعني قبل قليل كنت تتكلم مع بشر موجودين معك تركب الطيارة وتسافر بس تغير المعنى تماما تغير الضمير طيب خلونا نسمع الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ يقرا لنا من قراءه السوسي عن ابي عمرو اسمعوا لا يحسبن الذين يدخلون بما اتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ماذا تنوذه يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما يعملون قبيل أوعك والأرض والله بما يعملون قبيل والأرض والله بما يعملون قبيل ما الذي يحدث لا هذا ليس شيعي هذا إمام وخطيب جامع ابن أنس بالدوحة شيخ عبد الرشيد رجل مشهور يعني وقارئ محترم قراءاته جيدة انا عن نفسي أحب دائما لأنه حتى التسجيل عنده صافي وواضح جدا طيب ننتقل إلى كلمة أيها ليست سهلة يعني ننتقل إلى كلمة أخرى افتحوا معي شو السؤال افتحوا معي هذا اللينك <تصفيق> أنا ليس لدي مشكلة المشكلة مشكلكم أنتم قلتم أن لكم قرآن واحد ها هي القرآن تخضحكم يا رجل ليس قرآن واحد أنتم تقرؤون قراءات مختلفة بمعاني مختلفة افتحوا هذا اللينك والآن أيضا كلمة صعبة بصراحة كلمة فيها ايضا مشكلة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب هو في حد يصل في المحراب انت لا عارف ايه هو المحراب ولا عارف ايه هو الفرق بين المحراب ومحراب المحراب في حد يصلي برضو في حد يصلي في المحراب اذي اله القرآن اللي يقول لك فاهم اللي يقول لك فاهم محمد أخطأ لا يعرف الفرق بين المحراب وقدس الأقداس والقدس المحراب لا يدخل أحد يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة يوم واحد في السنة يدخل يوم واحد في السنة لينضح دم الزبيحة يقول لك أنه كان واقف يصلي في المحراب ولا يعرف الفرق بين القدس وقدس الأقداس نسمع الشيخ الحصري والحزيفي يقرأ لنا فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك ليحيا مصدقا بكريم طيب ما الأخ اللي بيكتب النداء عند اليهود طيب أنت الآن تتكلم عن اليهود أنت الآن تتكلم عن اليهود اسمع الشيخ وهو يقرأ الأخطاء في القرآن اسمع الشيخ وهو يبين ويثبت أن المسلمين في ورطة يجذبون كذبوا على المسلمين الشيوخ يجذبون على المسلمين لا يقول لهم الحقيقة يخدعونهم بأن لنا قرآن واحد وبمجرد أن تركب القطار لتسافر من دولة إلى أخرى تسمع القرآن المختلف فاسمعوا يا موقدكم بكليم تنادت الملائكه طول هو او اني اخليك ليفراد أن الله يبشرك تنادت الملائكه وهو قائل يصلي في المحراب الله يبشرك طيب افتحوا معي هذا اللينك فهناك راي آخر ليس فناداه طبعا لن أعلق على الأخطاء الكثيرة أن وإن يعني هنا في هذا اللينك الذي أمامكم إن مع أن الشيخ في حفظ يقرأ أن لكن لا مشكلة هذه اخطاء واضحة وكثيرة في القرآن هل فتحت هذا اللينك أمامكم ليس فنادته يا إخوة لا لا لا لا ليس فنادته فناداه هناك يتكلم بصيغة الجمع فنادته الملائكة وهنا بصيغة المفرد فناداه لأن في في قراءة حفظ فنادته المقصود بها الملائكة بينما في قراءة خلف عن حمزة فناداه الضمير مفرد عائد على زكريا وهنا الإشكال من الذي غير هذه الكلمة بدل فناداه فنادته او بدل فنادته فناداه لكن لن أترككم دون أن أجعل الشيخ يوسق هذا الكلام بالقراءة فاسمعوا فناديه المائكة وهو قائم وليه إحراج إن الله يرسوك في فناديه المائكة خلوا بالكم من يبشورك يعني لو في واحد فيكم في المدرسة في اللغة العربية كتب يبشرك بدل شرك ووضع شد لكن هنا الشيخ يقرأها دون مشكلة انتظر يا فيلو انتظر يا فيلو اسمع الشيخ يقرأ أولا يبشرك وبعدين بدل فنادته الملائكة فناداه يا رجل اخجل زيكي وصدق لوي منور اسمعوا قراءة الشيخ إذن اسمعوا الأخطاء في القرآن يا مسلمين فلاديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراج إن الله يبتوك في أحيي فلاديه الملائكة وهو قائم فِي بِالمِحْراب إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ بس يعني إيه يا بشوركا يا شيخنا يعني إيه يا بشوركا يا شيخنا عيب عيب عيب هذه القراءة الخاطئة أنت رجل شيخ أها اه أنت تقرا من قراءة أخرى يعني طيب مش كده يا راجل ننتقل الى ايضا خطا لاحظوا كل هذه الاخطاء كلها فقط سوره واحدة انا لم انتقل من ال عمران الى هذه اللحظه وأستطيع ان ابقى معكم لحد بكره ان احببتم في سوره ال عمران بس انا عند وعدي يعني لو حبيتوا لحد بكره لا مشكلة بس سوره ال عمران طيب افتحوا معي هذا اللينك الذي امامكم خلونا نشوف كلمه اخرى واشكاليه اخرى نقرا من حفص وهي امامكم في, في في نص واحد زي ما انتم شايفين نص قراني واحد في خطئين انا واضع خطين وإذ أخذ الله ميساق الذين أوتوا الكتابة لتبينه للناس ولا تكتمونه لتبينه للناس ولا تكتمونه طيب اسمعوا الشيخ وهو يقرأ لنا الخطأين لتبينه للناس ولا تكتمونه اسمعوا الآن نحن في طراءة حفص وَإِْ أَْخَزَم اللهَّهُ مثقَّذينَ أُوتُتِ تَابَلَثُ بَيينَُّغولٍَّ رس وَلَ تََكثُمونَ فَنَ بَزُو وَإِذ أَ الله أبيضنه للناس ولا قوله لزوه وإذ أخذ الله ميزاق الذي نأتوا الكتاب لتأبيض زر... آ... آ... آ... آ... عوزي عوزي كوم دع انتو روحت ودفع المسلمين ما يدخلوش الغرفة دي خوفا على المسلمين وانتو عارفين تردو نو بويف طيب في صوت يا رجل أنتم ذهبتم واشتريتم ودفعتم لأنكم لم تستطيعوا مجارات هذه الغرفة وأغلقتم على المسلمين حتى لا يدخلوا هذه الغرفة أنتم وربتم أنفسكم مشكلتكم كبيرة جدا ولكن هذه ليست النهاية ليست النهاية يا عزيزي ليست النهاية اوكي إذن دعونا نسمع هذه الإشكاليات في القرآن الشيخ يقرأ اخطاء في القرآن ونحن اكتشفنا هذه الأخطاء فاسمعوا خلوني أضع لكم قراءة قراءة مخالفة لما سمعتموه الآن افتحوا معي هذا اللينك الآن بدأ المسلمون يتباكون حينما رأوا القرآن يتهاوى أمام هذه الضربات القرآن الذي قالوا وخدعوا المسلمين بأنه واحد ها هو القرآن يتهاوى بالإضافة إلى تعاليمه البائسة الشيطانية ها هو القرآن يختلف ويضرب بعضه البعض دعونا نفتح معاً الآن أنتم قراتم يا اخوه قراتم مع مع الشيخ اليس كذلك سوره سابقا ويكمل فرون واذا قالوا هو ذا القول الذين اوتوا الكتاب لا تبينين انه للناس ولا كتمون لا تندينه للناس ولا تسكنه فلدوه وره ابو هره به ثمنًا قليلا هذا هو الكلام اسمعوا اسماء اذا اخرى التي وضعتها لكم الان الضمير هنا يختلف تماما لا يتكلم مع اناس حاضرين بل بضمير الغائب اسمعوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنَنَّهُ لَهُمْ ثُمَّ لَا يَكْتُمُونَهُ فَلَبِثُوا وَهُمْ كَاذِبُونَ وَاشْتَرَوْا بِهِ زَمَنًا الْعَرَبِيّ يوحيد يلومينه من الناس الذي يجري من الذي غير في كتاب الله الم يقول أنه محفوظ في اللوح المحفوظ الم يقول إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أين حفظ الله لهذا القرآن ومن الذي غير في الشرق غير الغرب ولماذا لا تخبر المسلمين بهذه الحقيقة لماذا تخدعونهم ألم أقل لكم أنكم في ورطة نعم أنتم في ورطة حقيقة يعني دعونا إذن بدل ما يعني يتكلم مع الضمير الحاضر كما كان في قراءة حفظ لا لم ينتبه وأخطأ وتكلم عن ضمير غائب طيب نفس الإشكالية وفي كلمة جديدة نفتح معا هذا اللينك لقراءة حفظ الناس في السعودية وفي مصر يستطيعوا بكل سهولة ان يفتحوا ان يفتحوا ويتابعوا انا لا ادري من الذي يعني بيحاول يأخذ المايك مش عارس طيب معلش معلش معلش الان الصوت جيد في واحد يعمل الهكر ياريت يعني يكون كده شجاع شوية ويظهر كن شجاع وظهر يا رجل ها هتعمل تاني طيب كده في صوت يا اخوه كده في صوت ممتاز هو موجود معانا وهو عارف نفسه وبيحاول ياخد المايك طيب خد المايك واديهوني ثاني يا اخت المحبه لو سمحت اد المايك سعيد بالكيس ذو اكيد سنرى المشوار من جديد نفتح معان هذا اللينك الذي امامكم لهذه الصوره ونتابع مع بعض الصوره من قراءه حفظ و وفيها أيضا خطأين الخطأ الأول سنكتب والخطأ الثاني ونقول له وأيضا سيقرأ لنا بقراءة حفظ الشيخ الحصري والشيخ الحزيفي فاسمعوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء سنكتب ما قالوا وقتلهم سمع الله قول الذين قالوا إن, إن الله تقير ونحن أغنياء سنتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقولوك وعذاب الحريق طيب اوكي okay. سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا على ذا ممتاز إذن هذه قراءة حفظ افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك من المتكلم يا إخوة إله القرآن مش كده سنكتب ونقول سنكتب ونقول نرى هنا متكلم آخر ليس إله القرآن افتحوا هذا اللينك وستروا أمرا غريبا سيكتب ويقول شيء غريب من الذي غير الضمير من الذي غير ضمير الفاعل هنا من حاضر إلى غائب من الذي فعل ذلك في كتاب الله اسمعوا الشيخ وهو يقرأ أيضا دون خجل لقد سمع الله أولى الذين قالوا إن الله سقير ونحن أغنيات سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وَإِنْ يَحَقَّ وَيَقُولُ ذُو قُوَّةٍ عَادًا خَلِيفَةٌ نَّقَصَ سَمِعَ اللَّهُ قَلَّمَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَتَى وَنَحْنُ عِيَا تَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَسَمَهُمْ غير حق ويقول ذرك عذاب الحديق طيب أنا يعني حتى لا أطيل عليكم سأختصر حديكم آخر ثلاث كلمات يعني قاتلة ثلاث كلمات فيها فيها تغيير ليس يعني مجرد واو ضائعة أو ألف ضائعة خلاص علشان ما أطولش عليكم يعني نفتح مع بعض هذا اللينك آخر ثلاث كلمات شكرا يا زوزة افتحوا معي هذا اللينك يلا مع بعض يا شباب آخر ثلاث كلمات قاتلات ظريف <تصفيق> القاتلات دي طيب ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله نسمع الشيخ وهو يوسق لنا هذه القراءة طيب دعا يا شيخ تعال يا شيخ <تصفيق> نسمع قراءه حفص درء اخلق لكم نسيب كهيئه طير ام فخفي فأنفق فيه فأكون طيرا بإذن الله فأنفق فيه فأكون طيرا بإذن الله بكم أليم فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله ممتاز نفتح قراءة ورش بس ركب الطيارة ركب الطيارة وراح ليبيا والمغرب غير الموضوع تماما قدامكم قراءة ورش هي وها هي قراءة قالون افتحوا اللينكيندون لو سمحت قراءة ورش وقراءة قالون واسمعوا معي الشيخ ماذا سيقرأ إني أخلق <تصفيق> لكم من الطين كهيئة الطير فأنفسك فيه يكون يرحم باذن الله وابرئ الاكمها والابرص فكم اني اخلق لكم بالكم هناك هنا طائرا من الذي غير اسمعوا من تصيئ هيئه الطير فانفخ فيه فيكون طا يرم باذن الله وابرئ الاكمه والابرصم اني <سؤال> <إنني> اخلق لكم من طين كهيئه اتيبها فامكنو لي في بيانكم ط طائرًا قاتل وليس قد طيب من الذي غير هناك يعني فرق بين طائرا وطيرا طيرا جمع جمع طيور لكن طائرا صفة من الذي غير الصفة إلى جمع طائرا صفة للطير طير طائر بينما هناك جمع يعني طيرا من الذي غير يقول لنا من الذي جعل الجمع سفة بس وأين المقولة التي تقول حفظت القرآن وإن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون وإلى آخره نفتح هذا اللينك مع هذا اللينك نفتحه مع بعض هي كلمه ناقشناها هنا في هذه الغرفة مرات عديدة وما كان لنبي أن يغل ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس توفى توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ملاحظين يا اخوه وما كان لنبي أن يغل يعني لا يوجد نبي يسرق يعني اسمعوا الشيخ وهو يقرأ لنا من قراءة حفظ قراءة حفظ وَمَا لَكَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَلْ وَمَن يَغْلُ غَاتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا لَكَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغْلْ وَمَن أن يَغْلُ يَأْتِ دِ مَا غَلَّ اَلْ قِيَامَةِ وما كان لنبي امين غل ومن يغل لاسدنا غل يوم القيامه كان لنبي امين غل ومن يقول لاسدنا غل يوم القيامه ممتاز هنا يتغير المعنى تماما في هذه الكلمة افتحوا معي هذا اللينك الذي أمامكم أنا أحط مرتان قراءة قالون المعنى يتغير مئة في المئة جملة وتفصيلا افتحوا معي وانظروا ويقولون بعد ذلك قرآن واحد أنا لا أدري كيف واحد والمعنى مختلف ها هي قراءة قالون أمامكم كنا نسمع في قراءة حفظ يغل ما الذي جرى هنا دعوني ايضا اضع لكم قراءة اخرى بذات المعنى تشترك مع قراءة قالون وهي قراءة ورش ها هي قراءة ورش امامكم استحوها ايضا ونبدأ في سماع الشيخ وهو يقرأ قراءة مخالفة في المعنى ليس يغل اسمعوا وما كان لنبيه إن, أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة هم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أخوة الفاعل هنا تغير وهنا بناها للمجهول واصبح بدل ما كان النبي هو الذي يغلب اصبح النبي لا يغلب بدل ما النبي سارق اصبح النبي لا يسرق فاهنين بدلا ما كان النبي لا يسرق اصبح النبي لا يسرق من الذي غير المعنى ارجع ان تكون الفكره ظاهره يا اخو اسمعوا وما كان للنبي وما كان لنا ذي اني وان ومن ليوم القيامه وما كان بنا ذي اي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توتي كل نفس مما كسبت وهم لا يؤلمون وما كان بنبي الجيل الجغال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توتي كل نفس وهم لا ينقلون من مين هذا قرآنكم بعد أن كان النبي لا يغل لا يسرق لا يقح النبي لا يسرق لا آآ آآ يخون من اللبني خير الآن أأتي إلى الكلمة الأخيرة هي ليست الأخيرة في سورة العمران ولا في هذه الدقائق يعني أختم بها وهي كلمة ضاربة لما يسمى بالقرآن الواحد ضاربة في مقتل او او او افتحوا معي هذا اللينك كلمة صعبة بصراحة فتحت معي يلا مع بعض كده نسمع الشيخ وهو يقرأ لنا بقراءة حفظ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير اوه, أوه. هذه كارثة نسمع الشيخ يقرأ لنا بطراءة حفظ وكأجل من نبي الدين قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا دينا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأجن النبي قاتل معه للديون كثير فما وهلوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصادرين وكأهل من نبي قادر da معتكم ثلاث شيوخ صح قاتل معه ربيون عكس قاتل ايه يا اخوة عكس قاتل ايه عكسها تماما يعني قاتل عكسها ايه اكتبوا لي قتل مش كده واحد بيقاتل هذا حي عكسها قتل طب ايه رأيكم اجيبها لكم قتل عكسها إيه رأيكم؟ ألم يقولوا قرآن واحد افتحوا معي هذه القراءة قراءة قالون القرآن المطبوع في المغرب وفي ليبيا ليبيا قراءة قالون افتحوا معي قراءة قالون لو سمحت افتحوا معي قراءة قالون يا شباب دي, دي كلمة قاتلة لأن المعنى فيها واحد حي خلوه ميت تكبر الصورة لو حطيت الماوس كده على الصورة هتلاقي فيه بيظهر لك على يمينك تحت لونه برتق تضغط عليه تلاقي الكارثة وكأي من نبي قتل معه ربيون يا كان حي لماذا قتلته مش كان بيقاتله ما شاء الله جدع افتحوا معي قراءة المغرب هي. حتى نكون يعني نوثق كلامنا ب دائما اهي المغرب قدامكم افتحوها برضو شوفوا حتى لا تنسوا يا شباب لا تنسوا ما رايتم بعيونكم وسمعتم باذانكم قرعه المغرب امامكم وكاين من نبي قتل معه ربيون كثير داوني اوثق كلامي اكثر فنسمع الشيخ سمعنا يا شيخ الحصري والحزيفي سيقرأ لنا قتلا وليس قاتلا يا للهول وكأي من نبي Oma wahanu lima aqabahum fi sabihim illahhi Omaa dha'ufu, omaa istakar Ya li l-hawun Oka'ayin min فما وهنوا فما وهنوا لما أطالهم في سبيل الله وما ضعف وما استشان والله من كبيل إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكام والله مرديون كثير فما وهبوا لما أصارهم كارثة يا أخوة الآن بكل, بكل, بساطة, يعني بكل بساطة الآن في قرآن يقول قاتلة وقرآن يقول قتلة أيهما صح القرآن الذي يقول قاتلة أم القرآن الذي يقول قتلة بسيطة يا شباب <تصفيق> الأخوة الموجودين معنا المسلمين سمعتم الشيوخ ورأيتم بأم عيونكم قرآنكم الشيوخ يكذبون عليكم يقولون لكم قرآن واحد من الصين مش عارف لحد فين سيبك من الصين وسيبك من أي مكان روح هنا يركب الطائرة يا من تعيش في مصر اركب الطائرة فقط يعني ولا تمشي بريجليك أخوانا المصرين بيقولوا فركة كعب توصل ليبيا تجد قراءة قالون سفر كعبك توصل المغرب لا يقرأة ورش يا رجل ليست واحدة كما تقولون أبسط الأشياء هنا أمامنا الآن واحد كان بيقاتل في أمانة الله أصبح مقتول أنا لا أدري ما الذي يجري مع الذين يعني بدلوا في قرآن المسلمين الأصلا هو مؤلف يعني وبعد كده بدلوا فيه فلاحظوا الكارثة انا سأختم لكم بقراءة للشيخ عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي بقراءة من حمزة خلف عن حمزة هذا الرجل الهمام دائما بشوفه مفتخر بهذه القراءة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من في يوم الدينين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الزراق المتقين زراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضادين أجدامين لا أفاتح تضروا. فَاتِحَ صَدْرِهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ والذين امنوا اجعلوا زراؤهم مستقيما مصر زراؤ الذين امنوا اجعلوا زراؤهم مستقيما زراؤ الذين الذين امنوا ان غير المغضوب عليهم ولا ضد لأبن امين انا عديت افتر من فرصه يعني علشان يغير رأيه ومصر يا رجل غير رأيك لا طيب اذا يا اخوة الموجودين معنا سمعتم قراءة الشيوخ لأنهم لا يعرفون القراءة هم أساتذة في قراءة اللغة ولكن القراءة ولا يجرؤ مسلم بعد اليوم أن يقول أن قرآنه واحد كذبوا عليك فلا تصدق الكذبة اشكر محبتكم أشكر بقاءكم معنا وتشجيعكم لنا الرب يبارك حياتكم وبسلم المايك لأحد الأحباء الأدمينس يمشي التيرن لو نسمع المداخلات اضافات والتعليقات وإن كان هناك من يرى أننا ربما فهمنا خطأ يا إخوة ربما فهمنا خطأ فقاتل هي قتلة تساوي قتلة يعني من من الأحبال أدمن حب يأخذ تيك أوبر يا إخوة